يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وكانوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَن نُّؤْمِنَ مَا جَاءَكُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَن نَّؤْمِنَ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا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 الأرَأيتُم إ كانَانَ مِنْ بِدِ اللههِ وَكَفرَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَِدَ وَشَهِدَ شَاعِد مِن بَنِي إِسَْائِلَ على مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكفَرْتُم إِ اللهه لا يَهدِقَوْمَ الظَّالِمين.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 لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً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 رب زدني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك اني تبت إليك وإني من المسلمين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 تفسقون واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله الا تعبدوا الا الله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 ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تُدَِّر كلُ شَ بِأَممرِ رَبّهَا فَأَصَح ل يُراءِلَّ مَسكِلُهمم كَذَلِلكَ نجَز القَوْمَ المجرمين وَلَقدَدَ مَكمهُم فيِي مائِ مكَ كُم فيِيهِ وَجَعلنا لَم وَجَعلنا لَهُم سَنحم وَأَدَ صَار وَأَفِْدَةَ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 بَل لَّعَنُوا نَصْرَهُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ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 يا قَوْمِ لَا أَجِي مُدَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُنْيَا ءَنَائَكَ فِي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 حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِنَّ مَن فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَتَصَرَّمَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ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 وَأَنْهَارٌ مِنَ الْخَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ نُصُبًّا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ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 يَظُرونَ إَِّ السَّاعَةَ أن تَأتِيَهُم بَوْتَةَ فَقَدجَا أَشْطُهَا فأََّ لَهُم إذَا ج أَتْهُمْ ذِكْراهُم فَلَم أنهُ ل إلَهَ إَِّ الله وَاسْتَأْفِ لذَم بِك وَاسْتَوْفِي لِدَم بِكَوَلمُؤْمنِينَ والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره احكمت وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشي عليه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 فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو وَأَخْبِرُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءَ الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم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 لا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم اعلنوا والله معكم والله معكم ولن يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتكم اجوركم ولا يسالكم انوالكم يَسْأَلُونَكُمُهَا فَيَحِلُّكُمُ التَّبَخُلُ وَيُخْرِجَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَأَ أنْتُمُ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ إِلَى إِنفَاقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ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 يا ومات اخفر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا, ليزدادوا إيمانا لهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها خالدين فيها ويكفر عنهم وَيَكفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُعْتَدِينَ اللَّهُ عَذَابُ النَّارِ وَنَزَعَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَاءً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 يَج اللهَّ فَوقعديم فَمَن نَّكَثَ فَإَِّماَا يَنكُثُ على نَفْسِ وَمَنْ أَوفَ بِمَا عَهَدَ عَلَيهم الله فَسَيُؤْتيهِ أَجرًا عظِيمَا سَقولُ لَ مُخَنَّفونَ مِنَ الأعْرَابِ شَغلَتناَا أَنوالونَا وَأَهْدونَ فَسْتَقْفِد لنااف يقولون بأنسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شَيْئًا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينفعوا قال يما الرسول والمؤمنون الى اهنيهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ضرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فانا اعددنا للكافرين سعيرا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 قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِئَ بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّ قَبْلَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج وَلَا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما